أفتمارونه على ما يرا ولقد رآه نزلة أخرى عند سذرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السذرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رَأَى من آيَاتِ ربه الكبرى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 الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ ذُو جِينِ الذَّكَرَ وَالْأُوَثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى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 انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فوشاها ما وشى فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه